سبع استمع إلى الحروف الشمسية بالصوائط القصيرة وأعدها أت أث أد أذ أر أز أس أس الش، أص أض أض, أض أض أض أل, أل, أل أن